رَبَّنَا غفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين. رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقابل الدعاء. ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربّي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.